يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا, وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رطيبا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 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا لا يخيرستم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوه واتمسا صدقات من نحلة فننطبن لكم عن شيء من نفسها فكلوا فكلوا هنيئا امرا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولو لهم قولا مأفاما وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوك حفئا ان نستم منهم رشدا وَالْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا, فادفعوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَا يَسْتَكْبِرْ وَمَنْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ مِنَ الْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتَ إِلَى أَمْوَالِهِمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا الرِّجَالُ نَصِيرٌ ترك الوالدان والأقررون وللنساء نصير منهم مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا ضَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَالْوَصِيَّةُ قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفه ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله يتَّقُ الله وَْ يقولول قَوولًا سَدند إِ الذي يَأكُلونَ أَمولَ يتَمابُم إَِّ ماَا يَأكُلونَ في مقون ر الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار انما ياكلون في بطون النار سيصلون سهيرا يوصلكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين فإن كن ثُلُثُ مَا تَرَكْنَ فَلَهُنْ ثُلُثَا مَا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهُنَّ النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكْ مِنْ مَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبواه الثلث فان كان له اخوه فلان للسدس من بعد وصيه يوصيها او دهى اباؤكم وابناؤكم لا تدروا لا تدرون أيوم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما والذي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم يشهد على ان اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهم في البيوت حتى يتوفاهم الموت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهم مسغلا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 إَِّذِنَا يَعْمَلونَ السّ وَبِجَهلَةٍ ثَُّ ثم يَتُ ثمُتُونَ مِنْ بَبِ صَأول إِكَ يَتُ الله عَلَِه وَكَانَ اللهَّهُ وَنِيمًا حَكِمّ وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولاد كَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ولا, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ وَبَنِينَ وَعَاشِرُونَ نَزُلْ مَعْرُوف فَإِن كَرِهْتُمُ النَّفْعَ فَعَسَىٰ رَءُوفٌ أَن عسى ان تكرموا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ان اردتم مستبدا لزوج ما كان زوج واتيتم احداهم مقطرا وَإِن تَّيْتُم إِحْدَاهُنَّ نِقَطًا طَارًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ أَتَأْخُذُونَهُ مُهْتَانًا وَإِسْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا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 تْلِمَتَلَْكُمْ أَُّهَا تُكُمْ وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وََّ تُكُمْ وَخَاُكُمْ وَخَااتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَذَناتُ الْأَخْ وَبَنَااتُ الْأَخِِ وَبَناتُ الْأُخْتِ الأخ وَُمَّهَا الأخ تُكُمُ الَّاتِي أَرربَانَكُمْ مِنَ الرَّضَعَ واخواتكم من الرضاعات وهمهات نسائكم وربائكم وربائكم اللاتي في حضوركم نسائكم اللاتي اللات دخلتم بهن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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلِأَنصَانَاتٍ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ أَبْوَابِهِمْ أَن تَبْتَغُوا ان تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَنَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ فَأَتَيْنَهُ نَفَرِضُهُ نَفْرِضُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ بعد الفريضة إن الله كان عليما حكما ومن لم يستطع منكم طولا أن يعيكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت, فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهم اجورهم واتوهم اجورهم بالمعروف صَانَتْ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا احْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْنَا الصُّمَّ عَلَا فَعَلَيْهِمْ نَصْبُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصفروا خير لكم والله رفورا رحيم